بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكره فتنفعوه الذكرى اما ما تَغْمَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَ كير فمن شاء بكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام انفرره قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلق من مطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شره كلا لم ما يقض ما أمره فاليوم ظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا نخل وحدائق الغلبا وفاكهه وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم إذ شئوا يغني أجوه يوم إذ مسيرة ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ